فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وَيَْتَخلِّفُ رَّ قَوْمًا غيرَكُمْ وَلَا تَظُلونَهُ شَيْاء وَيتَخلفُ رَبّ قَوْمًا غيرَكُمْ وَلَا تَغونَهُ شَيْ إِ رَبّ عَ كُ شيءَ حَفُ إِ رَبّ Pew!